Det är inte det som är problemet. Det är طب هراجع är ان انا قلنا اكيد كده نركز عشان ايه حلو ده طبعا هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده الان شائط�� ومثان倫 الوزنجة يُطاشة البرك mús الأن في خاص كده، they分 With him the spinal تحت how to get it Oh hey.... ويقول.. بالاكت destiny ни like.....、「transformative cheap can 걷ères you say it all 이건 söyle me�� большا يبال بيتي بما إنما المستير كولن المطلع يفوق دي سابلاي منين في مستيريون نوضينا الارض وآآ وبعدين إيه نروحنا كده عملنا الديكزامبل قلنا لو جيت ترانسفير ماي لايس ضرب السيد من تقول لها هيحفن للعيان بيلاترا البرامنا ننحي روحه بيلاترا الاسباين وسناني اكتراته يقول برضو والمستير كولا يقول لكن لو اتأثر المستير في فين فقط هيشكل ايه؟ هيحصل افجش بس بتبرمدهن وفين سلاميك والمستير الكولا اللي درجته هيدا إيه هتدفع بصوت وروحنا مفصل فرقتنا تحتها كده وقديلا جاء فين الكورم ساجمن وخارج السنسر من فوق والباط من تحت والتحد على السبينال نير من تحت والسبينال نير بي بي بي بي بي مقسم إلى سنسر فايبر وموتو فايبر السنسر فايبر جيدا إستنشاق الإيريل في الجلد اتت موتور فايفار فهو رايح الى مصل معينة كما هو ايه بنفس كده حاجات واحنا خالص ورحنا جايين فحصته شبه كده كام طره بنات طب كمان كمان كده في مصر فاكرنا 20 الكاليبات 10 عو 20 صفحة 10 عو 20 فيها دارتو كده اللي نرسوه للجديد صفحة 10 عو 20 صفحة 10 عو 20 دي سباينل الكلام det kan jag inte heller säga för det är en fantastisk karaktär och det kan du inte säga för det är en fantastisk karaktär. Ibland har vi 20, 25, Spider-4, 6. Både i det där brännande gatjämbel, med väldigt långa träd z بس ما يتوب إيه عن ذلك البيترية تي عشرة تي عشرة فاني انا في سراب خابران البيترية تي عشرة يبقى ايه يا خبزة الكل اللي ملسومة بالوقت دي هو الليل بتاع الابالايتس مطلق إيه؟ الابالايتس خابرين طب إيه العضلة الملسومة دي أنا أعتبرها العضلة ايه بشيء من خبقه فلايكا سواء تلكم مثلا جزء من عضلات الانتومنة كيقول جزء من عضلات اسبادة في هذا الشكل تباك كده بالك. يبقى انا دلوقتي عايز اقول انه امان عندك ايه فوق الانتومنة فاينت فورددشن يعني ايه يعني مثلا دي عشرة دي بار سببات ماذا يحفظ ان هذا الابطلشن يعني النسبه دي للمكثف يعني هندي 10 هذا يعتبر مقاومه وكبسوشي يبقى الاريه هي الطلبه دي 10 فري هيحط فيها ايه يا اولاد انري لو يعني هير لو على طريقه طب وايه غير المكثف العضضه اللي مرسومه دي هي فيها لور وكوني دي 10 först och främst och det är det. Det är det. Det är det. Det är det. دي الشروط من فوق والموتور من تحت اتحدوا وعمل سبايدر نيرف السبايدر نيرف ده هي ديفايد الى موتور فايبر وسنسوري فايبر طالما دي دي 10 يبقى سنتريفوجال فور 10 جي ستيشن من عضل الهرمي اوف اقلايس يعني ايه في شد في الكند عند منطقه الاقلايس طب ايه العضلة لنرسومة دي اللي هي سابلاي دي عشرة ممكن نعتبرها عضلة يعني جزء من عضلات الابدومن الهول او عضلات اشتاج في الليبل بتاع دي عشرة يبقى تعلمين انا تخيل ان دي عشرة الضربة يعني بوكا Spinal Cord Eition ماذا يحفظ ماذا يحفظ قد لبل يعني ايه قد لبل؟ يعني ايه ده هيحصل موتو و للحاجات بهذا اللي بهادى الليبن هو دي عشرة دي عشرة باطل يبقى السنسري ايريا الدي اللي هو عند الاملايك بقى من السمسوريوس دي عشرة باطل يبقى المفض اللي للساملاي بدي عشرة ايريا خلاص مش هيقفلها اي حاجة طبية دي عشرة فيها ايه يخص هدل العضلة الانتين والقرب قوله ان هنا لما تيه عشرة هتلاقي انه المصل ديه على سبيل المسال انتو الدور من دون وانتو فيهون ليش طب لما تيه عشرة موز بقى خليص معاك الانتوب برامي ده جيهين الفوق عشان يروح عند الانتين سي عند الانتين جمز اضعي عند الانتين عشرة يبقى ما تحت الانتين عشرة مش رجل برأيي ده يبنيون لب المونسيجيا حتى يبقى بار بوتر جيرونيش. بسنسو بتركتي جنب تحت ورايح على فوقه. قمت أضعه في عشرة. يبنيون في عشرة يبقى برضو سينسوس والقاعدة بتخوي من فوق. بتبين الكل بيجي من تحت من اللي فيها باي لتر برايتال برايتال بيجي هذا يؤدي إلى اسفنج دريندرستر. فالراجل تي واحد راجل مرسومه عجل ده راجل ما بتقول ايه ده ديقولك ان راجل ده هو عنده هاي بوسيديا ترجلين اتنين والترامب لحد الامبلايكس يبقى هو ده معنى كده لبل انه فيه لبل عند الامبلايكس بلوه اي شي مش حاسم اضاوه اي شي بعدين في فيه البرامة ده في ريديو يعني عنده بارا بيش واضح عندي ايه اسكبيرت اسكبيرت كده يعني المريض يقول لك يا دكتور انا رجلي الاثنين دول منملي منملي كدا كدا. في ويكس ورجل الاثنين كلهم منمنيين منمنيين وجنب بكله نمن لحد هنا كده ويعرب لك كده خلاص مش ممكن فاشل كورد عشان طالما هنا يبقى مش ممكن فاشل كورد ايشن على على طول وخلينا كده الراجل ده ليه في جالس امر عنده انتي شايفه ان دي سيستم هتلاقي الحاجه كلها ده 11 ومرموتورو التتريل بالنسو بص بنقول ان دي القمر موتور اللي بيرن ترينس الروسس والكرايت تمام بقى احنا بنستخدمات دي ومره بنعملها وكل اهم كان البايتون اورجيزن اتجيمبل وده اللي هيقول لي الفكره بتاع المره بالمش يعني ايه تاك بالمش يعني برامي ايه الحاجات برادين في البوست هو ليه في, البوز في البوز من البوست اللي من التسميه دي بالوان ايه اللي أخوانا اسموا بقى ياري اسمه إذا تعني شوية هاته يعني العنوان اسمه كورتيكال paraphysia يعني ايه كورتيكال paraphysia يا دكتور يعني رجينا فيه على cortic على الميديال الهاتفة انت بانه طب الميديال الهاتفة انت بانه هي في رجي supply of the mean بص كده يا اولاد انا هو برانش من اكيلس تريبرال فاي يا كده واحد بص يا دكتور انا كتب ايه ادي ادي تريبرال دي السيره اهي وش بتاعها عليه رجل واجي السيره اهو والميديال بارك بتاعها على الرجل الثانيه راح جالي مرض الاولادي اسمه بارا فاشي جليني شو بصوا دي ادي التو السيره اهي يعني يجي دولي دولي في الشيء ده بتاع هو بتاع مرة دشكت بالريبو هالكثير بالريبو متى في النص هالاثنين الميديال أندبكس أو بوست ريبروديتيس كرو كذا كذا وتروح بطيارا الميديال أندبكس النحية دي والنحية دي الرجلي دي راحه دي راحه فبالتالي يحصل حاجة مع كورتيكال مرة في طب مستيحة الردل تفاعنا مستيحة الردل التفاعنا سابلاي منين بالانتيلو سريبران ارضري طب ما انت فيه اسمة عندك هاهو ان كل السريبرا ينبذي الميديا دي عليها وان دول هل ينبذيها وان انتيلو سريبران ارضري احنا اكيد عندنا ما الكهن انتيلو سريبران في واحد انت خالق عنده ايه وان انتيلو سريبران ارضamorph انتالو سريبران ارضربنا عنده واحد ثم يجد التحديدين اللي هادات من جمعها لو استقفلوا هذا الانتير انتير سريبرال ارضي هتخلص ايضا كورتيكال باراكليشيا يبقى الباراكليشيا ممكن تيجي كاليشا في الكورتيكس في حدثين باراكليشيكا من الشيومان ومقلوشا اف انتير انتير سريبرال ارضي الحاجة الثانيه بقى اللي هو الترجر بوست ده بقى طبعا انظر الاطفال انت لاحظت الترجر بوست بالالوان ريدو مالهاش بارليش احراها كذا والوان طبعا باكل الداني باي ليه لانها الكورنيش مش باي فال كورنيش الكورنيش اللي بيجيش على السطح اهو عشان دي مربع بيقول لك ايه بيقول لك الكورنيش إذ الفتح إن رجل الدين هضربين أبى المطرني رو بس إني إيران كشنه قرديكال إنه رجل الدين فيهم يا اولاد قرديكال سنت سريغوس يعني loss of tactile localization و tactile discrimination و still وده و ده كده معناه الكلمة عليه في الكلمة الكلمة شاء الله مكتوب كده كده نول يبيه بس دكتور لاحظة الكلام ده هو احد ايه ليبل ليبل هو كلمة الديليبل اوزليشا انت رحبت الـ Parabresia الـ Faucard Spinal Coordination السميرة هي هي انت فيها ليبل يعني ايه يعني ليبل يعني الديليبل اوزليشا تيه Tensure Ros الديليبل اوزليشا لازم يدقى فيه lower motor key الكلام ده مش عبه موجود الا في حال ايه الفوكر باينر كور إيشي لو مثلا في رسمة تحتها اثنين باينر كور هي أربعة ثيمات وفي ذيك من مشطوب عليها ذيك مشطوب عليها ومكتوب اللي اسمها فوق الباينر كور إيشي وماحتطلع أربعة جدول ااا اللي فيه فيلماتي ترانسفيرز ماي لايف والماسكلر والكمبريش نيجي ننزل تحت شوية بداخل المالة ليجي داخل العاليشن هو ايه general features of focal spinal cord region فعديدك مثال مرضو دي عشرة مضروبة ومزلل السيجمت لطباين الفراجل شكله عنده ايه عنده سنسويتل عند الامبلايكس ويقول الامبلايكس كله من الضل هايفو سيديا ولكنه الاتنين دي هيا شباب ديها برامنا بس انت الزواني تبقى معنش شوية بول كده يا اللي هوات موقف وتنك تنك تنك تنك تنك تنك تنك تنك تنك تنك تنك فدايا ياولاد البوك الاخوان عنده يهيه يا دوكتور انت عندي برافيش افريكي ومرة يقول لك هنا هنا هنا الهينة عشهر ريكي ام طبعا كيه اللي بمتاجي هنيدريكي هلمان طب تعالى بشوف دي كاريير او فوقه في باث الكورونيا تي ان صح لكن لما تكون يعني تحس ان احنا القبلي هو اوفر القبلي <سؤال> الاوبلي هي دي انا عندي موتر موتر لوور موتر نيوروني وايه بقى جنب كلمه لور موتر نيوروني يعني ايه يعني خلايا العضلات فيها هاي بوتينيا och har ingå reflekter, och marknadslidning, och marknadslidning. At the level of the region, I don't think you're Below the level of the region. I think, can be below the level of the region, I think you'll be of the long يعني الهيجرة اللي جاية المشاكل يا ولاد اللي جايين بدون اللي في observation نتيجة إيه من Long and Rapid ايه أبه الم motor sensors ذيك؟ ال motor upper motor neuronical طب إيه manifestation بتاعت موتور motor neuronical زين درسناها السينه hypertonia وhyperreflexia وأفكره بالdistribution بتاعت بيته بتاعت tremor فكرو هو ايه انا طبعا كاتب اللور الليث ده لما اذكركم اكتر ليه بيقولوا اللور الجن يعني قلنا ان مصر موروي ذات بروكسيمانت اس ذا سوبيربريدنت واس ات بس بالنسبه للابر الجن اكستنسور موروي مان ريليتور واللوور عكس اكس موروي ذات اكستنسور ثم قلنا ايه قلنا ايه سان divided sich ايضا ان هو Subién Salamic Track والâmوس سير بقول انا ه k pues daty probستخدمها الوحيد بتك Booze x100 Subễn Salamic Track بجي Subễn Salamic Track بجي heaven the pressure were والطش اللي هو انتب بزملاء لكن عايز تشوف جولن شايف يعني ايه ان في شكل زي انت بو بوزيشن طبعا انت بو بوزيشن ده مهم جدا يعني انا هرسم بقى فيه يعني هاتوا بتاع انت عارف انك انت فين ولا لا عارف صح لو نور قطع برضو الموضوع العام ده ده هنا فيشن اوف بوزيشن فيشن اوف موفمنت كمان بروسس اوف موف انت عارف انت بتتحرك برجلك ولا لا انت بتتحرك ولا ما اتحركش انا حد ان انا اتحرك كده ولا لا ده. ده اسمه سنس اوف موف وماس فيشن يبلد ايه البوزيشن كلها في حال ايه دي فيشن كمان så en grovt touchbart. Ibland heller med de touch. Och det spelar så mycket drag att man skulle en grovt touch. Än om jag inte skickade touch. Fine touch är den korta dämmen, och han gick till en fin touch. det. ايه بتجمبها في لتر يوم الله هميديكو في الآخر تنميه الفينتر كده عشان تبقى بها بيه ايه في كده الفينتر يعني انت تجدوا لتنشا لو انت تطبوا كده و كده دعنا تطبق بقى المعنومة دي فوقا اللي كانت دروس الطريقة الدولة انفلاماتي ترانسفيرس مايلايس ويه انت مجالة بمتكررة ها بيه كده ايه اللي حصل للوزة اعلم بعد اول حاجة في الانسيولوجي بايران بايران بص الثبوت ده حطبه ايه بقى باشا زخي اليومين تبا يجب زي البارد كده بعدين اه فادي ما النوم هيلاقي ايه بقى رجل الاثنين ما فيهش ايه ده ليس بحي كده وطبعا عنين تبا قتل مع الكصص جداعين ايه كصص ناسا مش بقاتل فايج الولدك ايه طبعا تضط رمضت من النوم فجأة ايه جاي فضحة من النوم ايه رجل ايه من الملين تنميل غريق طبعا استخرجت قبل فطبعا جاي محرك رجلي كده عشان اقوم جيه نفسي مش لائد مثلا من الملين قبل فوق فاكر بقى رجل ومن الملين طبعا داوشي كمس وهي موسيق داوشي بايزة فحاولت اقوم مهدركش قعدة بقى اعمل بجزن كده بحسب ان اجلت نفسي على احص وراح من عند رجله الاتين على الصوب انت وحاجه بتاع الارض الدكتور بعد جاي بقى ام بقى رحت واقع طبعا رجله ايه ايه رحت مرمي في الارض وقعد لا ايه ادي على بره حرق اعصاب حقيقي شد مش كده كان كده وهي رغم صابر هذا الشخص كان بيقول لي نورمال ومصو سلسه تقريبا في سلامه كانوا طب وان دي دي بقى اول حاجه عندك ايه ال ليفل في ستروس ال ليفل لوور موتور ريروت وممكن تيجي ضامب يعني عايز نقول مثلا يعني فورن ضامب اذا كان الليفل عندك تي 10 فده دي في ستروس عند الليفل اوه يبقى ده كده بالنسبه للسك ده ده انا مش فاهم الربط الدور موتور نيوروني على العضلات في الباسباين بتاعه السيفل تعامل الايه الدور موتور نيوروني ايه النيف بقى يا دكتور في بقى هنتب على الشمال قاعدة في القاعده قاعده طول باين كور والبريدليشن Spinal cord of moment will brain lesions. <laughs> You're yeah, thinking that those are medical acute, acute spinal cord or brain lesions. in the in the third of acute figure. The muscle, the trauma, يعني ايه اللي يتجل مشكلة ديرولوجيكال? مفاجئة. اه? لحاجة فاسكولر لحاجة انفلاماتوري لحاجة تروماتيك. التلاثة دول يؤدوا الى ابر موضر ديروهيليجيان باسك انتو توفين. هتخش المرحلين. يعني اللي عنده او اللي عنده او اللي عنده في روما لما يجينه افضل موتور هيبور المرحلتين المرحلة الليقولة لابده واحد في لازل تستيش في لازل تستيش اتباعي بقى هو بقى ايه بقى هايبورتوميا هايبورتليكس انا فيش اتباعي للم ده زي ايه ما بيش خالص زي رلم اتباعي للمسا ثم إنساني كيصير. ده هو اللي هو. بنتكلم على يعني واحد يعني. اللي يعني. إذا فلاتد وإذا استسق بعد كده أفضل. استسق أحسن قبلنا شوي. كده بقى كده بنتكلم سين sometimes patient في flated for life. Sometimes patient في. فلاسة فورو لايس فورو لايس شو بقى بيلول ابلو الزنيجة عندك ايه اللي باباك بيهجة ايه انفلاماتي انفلاماتي ايبا هيمر بالفلاسة انتين ابلو فيها ايه ابلو فيها ايه ها؟ ايبا فيها هاي موتونية هاي فورو انفليكسية ثم يخش في الاسباسيكستيج بعد ذلك الثلاثين دي دي تقعد عزة اذابيع او عزة اشخاص ثم يتحول الى الاسباسيكستيج والاسباسيكستيج هو ايه يا ريد افضل يعني يا ريد يا بس ايه بقى حتى اعطيك ايه يا رب بس ايه باسباسيكستيج بالوقت يعني ريدو هي دولتو ماريا على فريدو ماريا فتفل يعني ايه يعني هيفصل على الكرسي المتحرك لا يمكن يوما فعل حسن خاص خاص ده هو بيه بطي انت تشوفه مرحب لكن البدل بقى تجي رجله شاب شوية, شوية. يوين او عدوين يه ماشي برضو مصروبه بس لاويه بمشي انت عايز ايه فاتبالا لبنعيز بلت نقول تبين انت انا وفت انا ممتر اهو حفظ رفا فاتبالا و لبت انا بروت كل يوم احزب ان انا مشي وهو ده حلمه لأنه خلاص صغير تصغير الاسبتسيسي احلى ويتحسي ده شوية تحلاش طويلة ومساعة يعني نجراش حاجة افضل من الانتشن وطبعا بقى هاي فارطونيا وهاي فارفليكسيا وانستريبيوشن بقى البرامجة اللي احنا اتفقنا عليه طب ست. كل السنسيشن رارك لصوف بين وانتبريكشن و كروت دانش والديف ستيفن لين الفاينل سلام التراكت راحه والبوسير كولم التراكت راحه بس حتى على كان الفاينل كورس يسقي من كلها بس ويسقي كتير كتير طب السندوم ده الاسم ده بيجي في الستيفن حاجة واحدة المراي المراي بيقول لك السقي من دي والتجربه وعلى فكرة الجادولينيوم في مادة كده يا رفاق هن اضبينا في عمل الام ار اي بتعرف تميز الاماكن دي الاماكن دي مش قلت لك التغير الكثافه البوليميه الصولي والادتر فيها ساين اوف انفلشن بتبان على حاله الترانسفير اي هيقول لك كده وانت طبعا شايف الكينج غرض الموضوع بس خلي لها لك احنا نعمل ايه مرة ايه كمان الهدف مش المشهيف بس طول التجدد يتم تقولي ايه ايه انا بس يقول ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه انا هديك مثل مزير واحد كده عنده ورم صغير جزر الفاشط ايه انا يعني واهم مش ديشي الحاجة هيسا مش واضح والورم فصل فصل ايه مرة واحدة الورم عمل ايه ايه راح ينتهي ضغط على الفاينال كورد فيه فكذا بالنكره حاجة زي كده اهو ده محتاج ايه؟ تدخل يراحي عادي عشان كده انا ايو عادي ان ايه برضو هتأكد وعايز اتأكد ان ان فيش حاجة بسبيس وكريباين بجيشة وكنا نسقود ان ايه هعمله ايه؟ هو هاخد ان على الفكرة بس الشوارطة على الانيرولشي الاولاني فوق كده فيرون في حاجة مقفة في, في النيورو عديدة كل ما هو فيرون في فينا زيد استيرويد ولا أكبر لانه تعامل الفيرون مع الهات العصر في عملهاته بيبهد النيورد ريهاتشن يعني زي مثلا ايديوريزا كان اه على سبيل الانساب المثلا ايه ايه هي فيروس بس بيبعه انيون بديد الانشن عام سنجد الثالية فهو عايز يقول ايه ان طالما الفيروس عمل انيون بروبلم في الجهاز العظمي عمل ايه ايه ايه انفلانيشن او in انيون من انفلانيشن ينصح كنت انت انت استيرويد كبابورفول انت انفلاني هنخاف من انفلاني اصبتا عن الفيروس عادة بامريكا ما بحقش عشان تبتدر زي يا فيرس وهذي كورتيزون يأكل من الخرش جدي من الخرش بقى ازاي بقى صعب كتب ده من هو ده طالما انت شنك من يا فيرس اه تعطي فيدي التيرويكم على اللي هو الانتي فيرس سيروبي المهز بالعليان شاء الله هنحسن دي تراسفيرت مهيز و دي بروبلم وكيد وكيد نفس الكلام الهي بيش يا بروبلم وكيد وكيد معه الشتابة يعني كلام كلا جدا مش حاجة أنتينه سباتل أطري ودوشا إذا بعدها إذا أنتينه سباتل أطري ودوشا لأولا إذا هو أنتينه سباتل أطري جاي من إيه جاي من بلد بلد بلد بلد بلد بلد أو أو أو أو det är det. Det är att du sparar allt i gemenskapen och om en fullspån kord, varje segment in en branch hos dig. Medan du sparar allt i gemenskapen och i gemenskapen och i إيه فرع تحت أثر حصل ايه فيها فوق الجلد باين القرض نفسه الكلام هاي يبقى هي فوق الجلد الأرقي الأرقيول اللي هو بين السيمبنت الفولانية أثر اللي بين السيمبنت اللي يباضت السيمبنت اللي فيها وتحيات تري إذا فوق الجلد باين القرض الأمثل إيه ده الارتري. حصل جزء الترقيش زايتم كده في نوروشين يعني جست نوع من ترقيش شوية لي الحداث بالعضلات والجسم طبعا الترقيش مش معنى خير مش بحس شوية وينهم يديش وياك وتقول نفس الكلام عن دليل لور موتور نيورون يعني العضلات هي كانت من الطبايق بهاد النشيج من الطبايق فطبعا لور موتور نيورون هاي باتني هاي السلIDER يفهم في تنسيرولاس يعني منطقة القلب الاستضافة بهذه السنت لا عشرة بلوحة الأسترلينج حفر مونتنيون كذلك إن جينا جولد إنتر مراد الدخول في لاتسيستيش سومب تاتكس ستيفان كم تشوف ستيشي عندنا في لاتسيستيش سومب تاتكس ستيفان وأنا طول الله دائما النويدن السبب فهي بارك تيني يتبين طبق فلاسة ده عيني بيه خراعيني مهى الساعة ومهى حاجة بعد كده ديه في الستير بس طبق التنسل قوليه يا اولاد مين اللي باص اللي سباعد السلامي مين الاسبيرت وصير وكولا إذا إذا إذا رأيه بلوصف بلو ديبريشن طبول كروتاش أي بأتريدين لأيه بلو مجال على بسيرو الكولم مشينا هذا فاتنة سلامي بابد إذا مراحش بلو ديبريشن طبول كروتاش ما راحش بلو بيل. إذا مجال برضو على بسيرو الكولم تسمعك إيه صديقة أنت باعتك تسمع إيه إيه برضو من أبعش عشان برضو عشان واضحه، loss of pain and pressure with the reserve through touch. وسمه loss of pain and pressure. loss loss of pain and pressure with دي شو سته سينك روبوس خلي بالكوا يا اولاد احنا بنتكلم على اهم ان في اللي عارف ثلاثه دول اسبوم ايه سوبر فليشن مفهوم التوبليشن بين البريشرز هالثلاثه دايما مع بعض الاثنين هنا راح ايه وراح الكمبريشن بس الكول طش بين مقبول يبقى الثلاثه اتفرقوا عشان كده سموها كينت سينك روبوس حتى الصريق دي هو قد يقول لدك ايه لو تتكلمت يعني بعدين يا دكتور انا هنطرب يعني ربك الحقيقة كانت ضعيفة جدا وكانت دكتور يمسك الابرة يشكشكني بالابرة محزش يدي بالغضمة كده علي ابقى حاسس طيب هو دكت بسوشين سيكسل رص شكير بتعملت هذه الحاجة يبقى بشد الفرق بتيش يومني بالقاد نامل بلومك اكيوت قمت لن ورجرات الكورس لانتو لانتو لانتو لبصن ايه فادق ديه نهضل بسيرو الكولام بي حاجة ساعدة لا ماذا انتو التنخيل ايدي اه تهيت لو تهيت عايت اه عايت طيب ناخد بقى ديه من تحت شوية كوندريشان بارمبريشان قولي لحظة هو COMPRESION يعني ايه الSPYTAL COURSE هيتضلط عليه الSPYTAL COURSE هيتضلط عليه هيتضلط عليه ايه الSPYTAL COMPRESION يبقى تحسوا ان الCOMPRESION عادة جراني والأمسة PROGRESSIVE COURSE احجراني شبانا ما يجيب تقولي يقولي ايه انا عندي PARAPHLEGIA والثاني سوليبن عندي, عندي أول استفوكس في بارك جورديشان في 10 أشهر. أول يوم في اليوم، أكيور يبدأ بسط الأطعمة في الذاكرة. ثم يأتي كده إبرا ووو أوبمان طعم. يبصديه كلن كنزرن لا يدكت درجات من الأمس التدوك. وجان بروجرسيف كورس يبدأ كمبيشان على السباينال بول. تبولي كمبيشان جاي دي. للإكس تراكي دابري زي ما هو مسمى أكثر من تو أو الكتر في ضغط يبقى هو يعني الضغط على السباينال كورد من الخارج طب ما تجيبش من اناث وهي كده والسباينال كورد بره مين على طول من الجيس والبريتري طب طب حاجه من البريتري تضغط على السباينال كورد هتطلع لك ايه تيوما وديوما ايه كمان هيبقى ورم خدان ورم دي ايه في الشكل ده يمكن يعني والبديل كان عنده شاست ليه بتاعته سويه تي بي بقى او نايت بي فارو نايت, نايت سويدي في الشاست الفيلمين بعدين كان واجع كده اا في الفرنكالي كده في منطق الضغر شوية وكانت في النزر بس العظمى دي الزاد وبعد فترة كده عدة التساميع بدأ يهز التوتل في ريبل وضعف بحالة جديدة تشري ايه بوكس اكترا مدادة الكمبريشن لما انت فارس دي كونس المثالة دي أيضاً جداً ممكن جداً جداً، بوس يجي جداً، ما يجي شيئاً، كل حاجة جدّيس. الناس الورق الكيميائي شيء صناعي، لا هو صناعي. كاين. من برة إيه ولاء بضع مستيوم بوس ثالث جدّيس ممكن، يعني بس كل حاجة، ويجي كمان يا ولاء بقى إن يجيز. طب ما بنجيب برضه بره الفايبر فور من شومه منيه شيء في ديبوزيت عكته الكينيه عكته الكينيه دول ثاني ديبوزيت في البريمينس وتيجي في منطقه العينه وتتزايد قوي الديبوزيت ومبتروحش ضغط على الفايبر فور في حته معينه كل اشهور ايه اكسترا مضله طب يعني ايه اكسترا مضله اكسترا مضله على يعني يا دكتور يعني ورا كنشل من هنا خالص كده وننزل على الشمال اللي رسمت ج داو يقدر تي دي دي دوره لو انت فاهم بقى معايا معايا فين الجو على دماغي الكلام ده اهو في حفه راوح ما من منك اه ايه دي اللي كانت بتقول ايه كان كان قاعد ورقين ورا بره in نوره بره اهو تمام كده ليش امور بالمره ورق بره اهو داخل يعني انتكالبه او حط ده يعني ان انا ناشى انا خد العمل ده انا ناشى انا انا ناشى انا انا ناشى مع كده يعيش وصير واعه وصير عمفة فضلاته وانتو عايزين وانتو الروز الاول ها تطردوا علينا كده للهونة يميلاتي الكمبريشن اللي جاي ايه لهم يضطر الاسبار هيدغط على اسبار ما الاسبار الاول ولا على الروز على الروز تتضغط على الموت والروز بتاع دي عشرة انا كمريض هحس بيه وكل احس بيه هروح قوله يا دوتون انا احس بيه جزء من عضلات بطني اه فيها هايبوتونية وهايبونفلكسية يعني كده قلت انهمتش بالهم لكن لو انضغط على السنسوري رود هيهزم انا لكا دكتور في واجه عشان دكتور جاهدنا اينا على وزي عندما اطير سرد كده ده قلب ده وكهرابا جاب ده قوي ده ايه مروض بين ما تبتلش حاجة خديد معي هرود خديد معي يبقى عشان كده بيكادة رودة كاميرا الاكترا ميدالر الكمبريشن يعمل ايري مروض بين ايوة وده ايه رايو اللي يود بـ. في <تصفيق> قاعدة لبنان نهارا. بائلة رأس بريتليت ريد في الحالة ده كده يعني يسفن كثير. في <تصفيق> الحرب. مين خلناسنا ممكن يضرب الطوب براندال مرة واحدة؟ البداية. إنت رمادا ريمسيومر ولا الكرة مادا؟ أنا بالذاتي. أنا بالذاتي إنت رمادا رمادا شكله على شوية كده هو. على مضارب 2Bramidal الاول فييجي بايه يا دكتور ييجي بEarly Synthetic Service خطباني يبقى هنا كليل معايا يبقى الاكترا منمر يضغط على Fensure Root الاول فيحدث Early Rule B حليني بقى نظه يضغط على شبريمد البيت ويضغط على شبريمد البيت ويبقى يعنيني بقى جيت طبري اكل ما يضغط على روت ولا امتاع روت منها فتا هيطرب عن الفاينال بورد من جوه الاول فيضرب ستوب براملات في الاول فيديني ايه ايرلي اسفن ديري دستاريبان اما ده ممكن يدهل لكن كلا هما في الاخر هي با ايه طرق ايه ايه ازمة ازل ايه من بدون داري بالعالم والهم ستجرات والكورس ستجرات سانعين تعرف الكمبريشة مطبرة ولكن هو قالوا عنهو دين والاسفينترا اخر نايد هذا هو الضغط من الامارة امن من الدافع اقول بان ان تبيع الشمال يضع افر كما الدافع اخلص يضع احداوة ان تبقى تلعب ادحك تبقى معرفية يوه يعمل عندك داع في داع واتقى تلعب هنقول ياسمي بانا انه دول ما هو الكمبريشن الوحيد اللي ممكن يبقى اكيوت اه التروما بالصبط يبقى فانت تقول اكيوت كومبريشن بنسبل اسبريم بنسبل فعلا اذكر التروما يعني ماليش تقول يعني لما واحد كده يتماشي الشارع في الشارع فرحان يداره طوبيني وغفراته وفي كسر العربية بيه هو قرور انا بيه اتضغطة على الفاين ونهجم في الكماني بتتعلم فطبعا حين في الابراجة ما بتتكذر انتهي ايش مطار حتى يكون السلام جاء لعب العظم لعب انه بتتكذر ما يتكذر ولا يتناي ميكي ما يتطحو يلوظ العظمة لما انكفر تتكت على ايه انه العظمة لما بتتكذر بتتحرك. بتضغط على ارضي على الجين، على دير هنا دايج في الابراجة هتضغط على الجين. على الفاين ايه حقاً acute compression هيطبع عليه الـ flat steady وكل حاجة بالمنظر الزيخة وصفناه ده لكن الـ compression الزيخة في ده انتو السنة جاءة نعبدوكو بيبراجش في, في جراحة كده كده كده تاريباً compression is a trauma trauma trauma أي حزة جداً ده تتعرف دخلنا نحطط لكمانه إيه هم ضع خبط وبط موزان خبط وبط موزان كان جويه من 10 دور والله حظان لسه في عربيه فراملته قلت روماتايت بيرموني كانت كانت في النظام ومنظمه اصل كل حاجته قلت مش انا مش انا شرحت لكم القصه دي يعني في ولد عمال كان جات حمضايت وقع في ريكور بتاع ربنا كل وركب طارق معاه في خن وقع ورجع اجى في ري من تحت عليه كده بقى المردية كمان بقى مش هو الهدولية و بقى خلده في سجلها يعني هو الهدول هو الهدولية ده كمه حسنا تعجب يعني الهدول قول انا كانت طالب و كانت يعني اشهار كل حدة تبين كمه حسنا انه مشي حمد الله هذي لاعبين أصليين ليه ما هو؟ ليه؟ مش هذي لاعبين؟ تعال تشفق شخص خصوصي تاني. تاني كم؟ خارج نورمان بيرسون نورمال نورمال أصلي. مش فحشة يعني هو النهاردة بطول كبير يعني كان بتحضر زمان يعني ولا أيهم؟ جداتي. اكبريتم ق <تصفيق> linguistic problem ولا هو اينك مزينك؟ انه مزينك مزامهم المزاني اكني اشتحنا في actual مزانغ من ونخنين يهتم الازело اللي مزانك مزانisis كل مزاندين ويعجون أنزلك الضيС واقتنانك المتلى اللي من الول مزان على الصحب ما نكتب حاجه يعني الراجل يروح النهارده الراجل كان هو ووالده ما ياخدش منه مع ال <سؤال> 10 سنين الموضوع ده ايه والعباره ايه يوم اج يوم الامتحان الطلبه بتفرحه اج يوم بس انا هيفرق بس انت بتقول ايه عجب ضغط من الطلبة انا نروح بقى الملاعب بتاع محمود ديش حياتنا بس ايه في مين بنساعده في حاجه سر يقول في في البلد وانت روح توزان الضغط بعيداً الضغط لديه مبعداً اه اوكي جدو بانهم يتونه كنتو بجربة عمونة جداً مونة مونة جدو بانهم جدو بانهم جدو بانهم عارف عنهم ها عملوا جذول جذول لان الوقت كانوا باممتوا كانوا كانوا في جمه طبعاً كل حاجة وكانوا في كانوا هم عندهم حاجات معينة هو ممكن الناس دول شوية شويه مكملات للموتورات في بلد في بلد خفيف مش عشان درس السكراتات بقدر ما عارف ايه اللي حصل في الطفعه كلها دي كامل عدد عظيم ابو شراف ومناور ايه دولي بتاع انا فاكر ايه اللي طبعا كان لازم الدكتور بس في حد الطفعه هو اللي ياكله في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 هتقول بس النهاردة الروت بيه علم عروض بيه وعلم علم التدريج التدريج التدريج اه الاتصال مدارنا ايه بيه الى اكسر الاول ايه اللي رود بيه ليه التدريج التدريج التدريج طب ال ال انترا مدارنا العادي ايه اللي التدريج التدريج بس صح وليه روت بيه يبقى انا اطلع من دي حل صار في هنا ورنا اكيد اونت ريغيس كورس فاسكولار انفلماتوري جريد اولس فور بروجريسيف كومبريشن ادي موتر نوباري ومجهاز يوفيين انترا موترين غير مشتبه دهي ايه الكلام ده هو مكتوب موتور الموتر اد عليه يعني لسه شويه هننضه المره الجايه على طول هننضه والكينيكه الجسميه ايه في الاخر ما هي compression, paraplegia تموال تماء ايه? focal spinal cord, vision and delivery بلوزا ليفن بس عايز حاجة ما يقول لي انت بعدة بلوزا ليفن ايه بلوزا ليفن ايه؟ ايه بلوزا ليفن ايه؟ او لم تليش بيه؟ تتريع ايه؟ ده compression جراتي والكتب ايه؟ استاستيك فروزا ستارت مش هيخش الين؟ للشوف تتليم فلاتة ايه؟ يعمل ايه في على فكرة بتقول اليوم عربي سنه ايه ما حدش عارف كده الكيوت يبقى امراضه تبقى ايه وايه الكرونيك يبقى بتاخد بروفستا الحاجه الوحيده بقى تبقى افلات اللي هو لو كان ترومة واحنا كنا في روما قلنا السنة الجاية ان شاء الله احنا هنقول في الجراحه والسلام عليكم إذا نفصلش بكرة بقى بكرة حفة مهزة من الناس نجدهم عمزة منور ألافت نعملهم شين عشان نقول شينة في الرجل قول دائما نعملهم سلائة عمزة يمتش بقى عشان نتقول إنه يمتش بقى هنجوه حالة إنه فليشيات بقى فليشيات شينيسة يعني بكرة ساعة 9 نصة كده ده تقربة